قولي ايش حاصل نسيت لا تظن قلبي بيدك الخطا ما هو خطاك الخطا نيلك وفات ابتعد لا ما بيك لا تظن قلبي Il chapa mahu chapak, il chapani